عقّي نوح لجلك يا علي المحراب لأن مرأسك انت اليوم رأساً صاب حتى الباب بسمك نزب داح الباب بيعاني يشوفك محراباً وان تبع حضنا وخصمك صاحبي محرابك يا عاد ارض عليك جناح عقبه كجسد ما صلات بيه الروح العرش لابس سواده وبك عليه كان اهتزت أركانه ويصفق جبريل جبريل بجنحانه رحت رحت والحق يا حادر ويا شخصك راح من سفاح راح وهسك بسفاح امرتا واراقك صارت احوالا شمجو مطعن بالجنه واراقك صارت احوالا عليك يا شمجو مطعن احلج لك يا على المحراب المحراب لانور على السكنت اليوم على انسان حتى الباب اسمك علي حتى الباب اسمك ندى ده حلباب باب يا عيني بيا عيني شوفك محراب وانت بحضنة وخصمك صابك بيا عيني بيا عيني شوفك محرابك وانت بحضنة وخصمك صابك محرابك يا حيد أرضى العليك لنوح عقبك بس جسد ما يسرت عقبك <فيه> <محرابك> <محرابك> بس جسد ما يسرت به الموح <محرابك> العرش لابس العريش <محرابك> العرش لاه بالسواويد وبتشعليك اللوح اللوح اللوح والكون اهتزت أركانه ويصفق جبريل بجنحانه رحي يا والحق يا حياد اروي شخصك راح كم من يومك لهسه الشعظ ما ما والله من سفاح راه وحسه جم سفاح والله من سفاح سفاح راح جم سفاح وعراقي وعراقك صارت أحوال وعراقك صارت أحوال أحوال سمت ومطعون بجم فال عراقك صارت أحوال زم چې څومره